اليس له اليوم هنا حبيب ليس له اليوم هنا حبيب ولا طعام الا من غسلين ولا طعام الا لا ياكله الا الخاطئون ل أُقُسمُ بماتُ بصِرونلا أُقُسمُ بمااتُ بصِون وَماَا لا تُ بصِون وَما لاُ بصون إِهُ لَقَول رَسولٍ كَريم إِهُ لَفون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 انزيل من الرب العالمين انزيل من الرب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا اخذنا منه باليمين لا مَلَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِيمَ مَلَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِيمَ فَمَنْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فَمَنْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ علم ان منكم مكذبين وان لم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وان انه باليقين وان انه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب سائلون بعرب واك للكافرين ليس له داع من الله ذو المعارج لاعرج المدا إكة وظوح إليه في ي كان مكدوه خسين الفَسَنَ لارض اصبر صابرا جميلا اصبر صابرا جميلا انهم يرونه بعيدا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهد تكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما